وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ سَيِّئَاتٍ مِّثْلَهَا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ قَالُوا هَلِ مِنْ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَوْنَأَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وماهم وماهم بمعجزين أَوَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَبْشُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ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 أرسل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بعده من قبل أن بغتة وأنتم لا تشعرون. تَقُولُ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وإن كنت لمن